والذي نستضيف فيه استاذنا والشيخنا الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأظهر وام القرى في اللقاء الماضي تحدثنا عن اقسام الشمول وان الشمول كما ذكر استاذنا الفاضل يشمل الزمان والمكان والأشخاص والمبادئ والاحكام ومن المبادئ والاحكام شمولية الإسلام في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وهذا ما سنفصل فيه باذن الله عز وجل مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار الله سعيد اهلا بفضلتك مرحبا وياك الله ربنا يبارك لك فضيلتك في اللقاء الماضي حدثتنا عن اقسام الشمول وفي الاخر في شمول المبادئ والاحكام ذكرت أنه ينقسم إلى العقائد والاخلاق والعبادات والمعاملات وسنأتي تفصيلا الموضوع العقيدة موضوع خطير جدا وهام جدا واحيانا يكون مخيف جدا لما واحد يقول انه يريد ان يحدثنا في العقيده فنشعر بنوع من الخوف والرهبه ما معنى العقائد او معنى الايمان فضيله الدكتور احمد فتحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فان الله سبحانه وتعالى قد شرفنا بهذا الدين العظيم وجعله وسيله النجات لنا في الدنيا وفي الاخره نعم بل هذا هو سنته المضطربه طوال التاريخ مع البشر فمنذ اهبط آدم إلى الأرض قال له سبحانه وتعالى فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداياتي انكم مني هدى اذا مصدر التشريع والاحكام والتوجيه والتعليم هو الله اولا ثم سبحانه وتعالى ثم هذا التشريف والتوجيه هو هدى ليس فقلا وليس اغلالا وليس متاعب وانما هو هدايه ورحمه ومنه من الله سبحانه وتعالى لا. فإما فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبعه هدايا فلا يضل ولا يشقى لا. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره لا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في الدنيا ضيقه معيشه ضيقه يعني مضطربا فيها كلها كاكتئاب حتى ماء ما كفر المال والمتاع والزينه تصبح ضيقه بدليل ان الالاف من الـ الـ الـ الـ الـ الناس في السويد وفي غيرها مع اعلى دخول في العالم ومع دي. الحرية المطلقه ومع اشياء كثيرة من المتاع والفاجه وينتحر الانسان لانه يفتقد يفتقد الجناح الثاني في حياه الروح بجوار الماده الروح التي توجه وتعز وترشد وتتقبل هذه التعاليم الالهيه العليا لا. لهذا فامن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها يعني في الدنيا وكذلك اليوم تنسال الله العافيه والسلام من هذا البلاء لذلك يا اخواننا نقول أن ان الاسلام يفرض الشمول يفرض عقيدة ان توقن بانه شامل فاذا ايقنت بانه شامل لكل شؤون الحياة فعليك فورا ان تمتثل في التطبيق والانقياد الانسان لا ياخذ احكام ولا تعاليم نظرية وانما هي تعاليم الهيه للتطبيق والانقياد والانتفال ولتصبح واقعا حيا في جنبات الحياة في الدنيا ثم مرضتها في الاخره النجاة من النار والمجاووره الرحمن في جنات النعيم أبد الابدين لا. فهي قضيه خطيره ليست قضيه جزئيه في الحياة وإنما هي قضية الوجود والمصير جميعا ولذلك كان الشمول الاسلامي بما إنه اعتقاد والزام من الله لنا كان مفصلا ذكره الله سبحانه وتعالى مفصلا وليس كلمه عامه او قاعده عامه شامله يقول عليكم بالشمول او للسعاب او اخضاعه للدين جميعا ليس فقط هذا وانما جاء به مفصلا الايه الكريمه افر الله اتتفي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتابة مفصلا ويقول سبحانه وتعالى كتاب احكمت اياته بمعنى اتقنت اياته ثم فصلت اتقنت بالاجمل والقواعد ثم فصلت من لج حكيم خبير الله جل شانه ولهذا نحن امام دين يقيم الحجه كامله ويقيم البرهانه كاملا ويعطي الدليل جامعا حتى لا يكون للناس حج على الله بعد الرسل ولهذا تحتاج إلى فهم هذا الشمول لانه ليس قضيه جزئية وليس قضية مرحليه وليس قضية مما تختلف فيها الانظار او الكلام مع العظم الشديد منذ جاء القران كان المسلمون حتى مع وجود المعاصي فيهم كانوا يسلمون تسليما مطلقا بقضيه الشمول وان دينهم دين جمع لكل شؤون الحياه حتى مع المعاصي حتى عند العصا يعلم أنه عاص وانه يرتكب الخطايا ويطغى قريب أو, أو, أو, أو يستمر على غيانه فيحاسبه الله لكنه كان يسلم ويعتقد اعتقادا جازما معلمه الله من ان الاسلام دين جامع شامل لكل شؤون الحياه الجامعه متى دخل علينا هذا البلاء الذي جزئ الدين في الاعتقاد م. ليس في التطبيق فقط وانما حتى في الاعتقاد متى دخل لا. دخل علينا حينما آآ آآ اخذت الحضاره الاوروبيه زمام القيادة في العالم وهي حضاره تمردت على الكنيسه الجاهله في اوروبا فكانت النتيجه انها كفرت بالدين بالدين المسيحي ثم سحبت هذا الكفر على كل دين لما تمت لها الجوله والنصر على الكنيسه اصبحت تدعو الى تجزئه الدين وفصل الدين عن الدوله وفصل الدين عن الحياه وانتهوا بالدين الى الى مفهوم قاصر خطير نحن ديننا دين جامع اليوم اكملت لكم دينكم واثمنت عليكم نعمتي ورضوت لكم الاسلام دينا هم حصل الدين في نهايه المطاف الى انه علاقه بين العبد وربه نعم ومقر تحقيقها وتطبيقها هو يوم الاحد في الكنيسه ان بقيه الاسبوع بل فيها ايات يوم الاحد نعم بل ساعه من ساعات يوم الاحد ساعة, نعم ساعه ساعه او لحظات من يوم الاحد في الكنيسه امام القسيس يعترف يقول كذا يدعو يصلي صلاه كلها تهاويل او تقاريف او ايقونات او ما الى ذلك القضية على كل حال اختزل الدين الى جزء من الحياه من الوقت في يوم الاحد في مكان معين اصبح هذا هو الدين ومفيه الايام والاسبوع لا هي للانسان هو الذي يضع التشريعات هو الذي يضع الاحكام هو الذي يعلم ياخذ زمان القيادة او كما قال بعض فلاسفه الاوروبيين ان الانسان ياخذ مقعد من الله سبحانه وتعالى <تصفيق> مقعد التشريع والاحكام والتوجيه يصبح في غير يد في, في غير في يد غير يد الله سبحانه <تصفيق> وتعالى وبهذا حدث انقلاب جذري في تاريخ البشرية <تصفيق> كان, كان ذلك قديما كان امرا جزئيا اما الان اصبحت الحضارات والامم والشعوب تقام على هذا الهوس الذي يسمونه العلمانيه او فصل الدين عن الدوله العلمانيه هذه كلمه ترجمه خدعه كلمة علمانيه ربما تنسب الى العلم او او الى العالم لكن الحقيقه هي ترجمتها الانجليزيه سيكولر معناها الالدين او معناها الاهتمام بامور الماده فقط فاصبح العالم كله يقوم على اساس فصل الدين عن الدوله والبعد عن شريعه الله سبحانه وتعالى مع ان الله جل شانه في القرآن ونحن نتكلم عن موضوعات القرآن من موضوعات القران الاساسيه من موضوعات القرآن التي افرغ فيها كلاما طويلا وتقريرا وتفصيلا ان التشريع والحكم لا يكون الا لله سبحانه وتعالى نعم وان البشر عابد له ليس مجرد عبيد يخضعون انما لمصلحتهم لانه هو اعلم بمصلحتهم والذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم فيامرهم به ويعلم ما يفسدهم فينهاهم عنه نعم لعللك تفصيلا على هذا في بعد لكن العقيدة و... مدخل العقيده نعم هذا مدخل العقيده الدقيقه مدخل العقيده ان نؤمن جاء جبريل عليه الصلاه والسلام نعم. الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. على صوره بشر نعم. قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم قا... بعد حجه الوداع نعم ظهر فجاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد في المدينة ده روايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي رواها البخاري ومسلم واصحاب السنن فجاء حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الايمان هذه هي عندنا الإيمان جانب الايمان والاسلام لا في الكتاب ولا في ما سموها عقيده وانما اختار لها لفظ الايمان نعم النبي يعني عليه... كلمه العقيده بلفظها لا لا, لا لا ليست خطا ليس انما هي من الالفاظ التي تولدت بعد ذلك لان سيدنا جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا محمد اخبرني عن الإيمان ما الايمان ما قال له ما العقيده فقال لا. النبي صلى الله عليه واله الايمان هو كذا نعم والقران تنزل من لدن حكيم خبير بلغز الإيمان نعم. يقول الله تعالى في الايه أجمع آية في القرآن في هذا الايه 77 من سوره البقره ولكن الجرة من آمن, من, آمن من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين نعم لما جاء جبريل عليه السلام يسال النبي صلى هو ما كان ظاهر بسوره جبريل بسوره بشر عادي فقال اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لا. فعد فعند النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالمناسبه لفظ الايمان ام يزم اللفظ العقيده بما لا يقاس لان العقيده هي ان الانسان يتعصب او يعتقد اوقده يعتقد في شيء ما لكن كلمه الإيمان مختاره بعنايه لأنها تدل على التصديق القلبي الذي يورث الطمانينه والسكينه نعم في الإيمان أنه يجعل صاحبه في طمانينه وسكينه انا بذكر الله تطمئن, تطمئن القلوب. القلوب نعم هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزداد إيمان. ايمانا مع ايماننا ولله يرد السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لذلك الـ الـ إذا قلنا العقيده والأحسن ان نقول الايمان جانب الايمان لا. عندنا من نص القرآن ولكن البر من امن بالله بالله اولا وباليوم الاخره والملائكه والكتاب والنبيين خمس خمس اصول نعم او العقيده خمس اصول و وفي الحديث في الحديث عدى سته اصول نعم لانه عد القدر له اهميته ولكن هو داخل في صفات الله نعم الايمان بالقدر هو داخل في الايمان بالله لكن النبي صلى الله عليه وسلم عده لماذا لان لامر لانه امر خطير في حياه الناس يتعلق بكل جزئيه في حياه الناس نعم no. فالقران في مقام التأصيل الكل الجامع فعدى خمسه نعم no. عبد الايمان بالله ومنها القدر والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التفصيل no. الشرح فعد القدر كانه اصل سادس مع انه داخل في الايمان بالله لخطورته لاهميته نعم no. لأن يجوز عطف الخاص على العام لمزية فيه كما قال على امن بالله وملائكه وجبريل وميكائيل عدي جبريل وميكائيل بعد الايمان بالملائكه لانهم لانهما لهما لهم مزيه خاصه نقول عندنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالملائكه وبالكتب السماويه وبالرسل وباليوم الاخر وبالقد هذا لما جاء جبريل عليه السلام سال النبي صلى ثم قال لهما الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان هو الانقياد الظاهري اذا الايمان هو العقيده الداخليه القلبيه وال وسال وال... وال... عن الاسلام اولا ولا الايمان اولا لا... في الروايات هذا مره والله لكنما ال... لا, لا, لا, لا يضر هذا الانقياد ال... الاصل ان ان يتقدم الانقياد القلبي ثم نتكلم عن الانقياد الظاهري فاذا كان في بعض الروايه قدم هذا لعل جبريل عشان قدم الاسلام لانه هو الانقياد الظاهري وبعدها انما الايمان مقدم على الانقياد لان الانقياد اولا ثم الظاهري ياتي تبعا للايمان تعلمنا من الرسول تعلمنا الايمانه قبل أن نتعلم القرآن لا. حديث ابن حذيفه تعلمنا الايمان لان الايمان هي حاله نفسية تجعل الإنسان يخضع بقلبه ومشاعره ووجدانه لله رب العالمين وما أمر به لا. وياتي بعد ذلك إذا حصل هذا الإيمان ودخل القلوب ياتي الانقياد ياتي الانقياد تبع لذلك ثمر لذلك لا. الانقياد الظاهري الذي تشمل الله الى الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتدفع الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه لا. ثم قدم الإحسان إلى آخر الحديث في هذا الباب يقول العلماء في هذا ان ان شرائع الاسلام كثيرة في العهد المكي نزل القران وبين اشياء وفي العهد المدني نزل وبين اشياء فاردى الله عز وجل ان يعلم هذه الاحكام للناس جمله واحدة في مجلس واحد حتى يجمع لهم ما تفرق في 23 سنه في مجلس واحد يحفظ فجاء جبريل بهذه الايه ولذلك النبي عليه السلام قال لما ذهب الرجل قال له الدوه فجروا وراءه فطرقات المدينه لم يجدوه فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ان هذا هو الدين اه الدين كل الدين الدنيا في هذا الجوع في سفير بمد الايمان ثم الانقياد الظاهري ثم الاحسان الى اخر الاحسان مما يدخل في العقائد وفي الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الاخلاق وما الى ذلك والتعامل مع الله اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهكذا القضيه على كل حال واسعه كبيره نحن نتكلم بلجمع اصل الاصول في, في الايمان هو الإيمان بالله فأصل الأصول جميعا هو الايمان بالله سبحانه وتعالى لا. لماذا لانه هو الخالق سبح الراشق المالك المدبر ليست العقيده هي الجدليات التي يصرها بعض الناس للاسف الشديد لا. فيشوشون بها على انفسهم وعلى الناس لان هذا من المتشابه الذي نوهن عنه نوهن عنه فأما اللي في قلوبهم زيغ فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاوي انما نحن العقيده عندنا ان تؤمن بالله ما معنى الايمان بالله ان توقن وان تصدق ان الله وحده لا شريك له لا هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى والذي بيده الامر والنهي والذي بيده الملك والملكوت وله العزه والجبروت هذه الصفات التي استفاد القرآن الكريم في بيانها وتفصيلها ولهذا اصبح الايمان بالله الإيمان هو أصل الدين ابتداءا نعم و... بالله هو أصل الأصول جميعا فإذا فاذا دعوت احدا إلى ال... إلى الدين والايمان لابد أن تدعوه إلى الايمان, إلى الإيمان بالله اولا واذا أردت أن تجمع بدقه تدعو الى الايمان بالله واليوم الاخر نعم دع الان ال... ال... الأخرى الاخرى الاصول الاخرى انما ركز على الغايه العليا الاساسيه وهي الايمان بالله نعم ثم انتقل الى دار الجزاء تخريج دار الجزاء ولذلك القرآن يقول لكن ولكن من امن بالله واليوم الاخر نعم لان الايمان بالله هو غايه الغايه العليا الجزاء واليوم الأخر هو الغايه الجزائيه نعم وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا فعندما العقيده او الايمان الذي يورث الطمانينه والسكينه هو ان تؤمن بالله ما معنى تؤمن تصدق تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب بالله وحده لا. مجردا عن الشركاء والنظراء والانداد وكل ما يتعلق بذلك نعم ولهذا كذلك القران الكريم يركز على هذه المساله جيدا نعم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد ان يكفر بالطاغوت لابد لا. ان يكفر بما سوى الله نعم لا. لابد ان يتبرأ من ادعياء الذين يشركون يشركون انفسهم او يشركون الناس مع الله عز وجل في حديث صحيح مسلم الذي يقول من امن بالله وكفر بما يعبد من دون الله نعم لا بد فاذا عندنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا. لان الايمان بالله يقتضي التصديق المطلق به والبراءه من سواه هذا لا. هو ال الايمان بالله عز وجل وهذه قضيه كبيره قضيه الوجود جميعا لا. الله هو الذي خلق اول ايه نزلت من القران اول ايه نزلت اقرأ بسم ربك وهذه الايات لها مهمة جدا مهمة مهمه جليله خاصة في رمضان لا. لانها نزلت في شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى لا. للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذه الايات لما نزلت في شهر رمضان في اول ما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو, او يعني نزلت عليه الرساله كانت في شهر رمضان بعد ان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ال وكان يتعبد في غار حراء وجاءته الايات في شهر رمضان المبارك <تصفيق> الذي نزل فيه هذا القرآن هدايه للناس الى يوم الدين ف اول ما نزل من بعد فتره الوحي لما كفر اليهود بالمسيح وقالوا فيه وفي امه قولا عظيما وافتروا على مريم بالبهتان والاثم وحاولوا قتل المسيح على الصرغم قاتلوه ونا صلبوه ولا في شباهم فلما حدث هذا نزع الله منهم امانه الرساله والوحي من اليهود وحولها الى قوم اخرين كما كما حذر صلى الله عليه وسلم في يوم الاسراء بالانبياء جميعا فاعطي القيادة العالمية حولت الى امه اخرى ثم وعزل بني اسرائيل عن القيادة بعد عيسى عليه السلام لانهم كفروا بالله ورسلهم وقالو في عيسى وامه قولا عظيما وهذا بذنوبهم حولت عنهم الرساله واعطيت لامه جديده وبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا ومعلما هنا بعد سته قرون من من هذا التبديل وعهد المسيح عليه السلام كان الوحي قد فطر والبشريه قد دخلت في في ادل الضلال لان ال اديان التي وضعها الهندوس والبوجيون والكفار الاخرون ملات الارض لا. ثم اهل الكتاب انحرفوا جميعا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله واصبح الاهباء اهبار والرهبان يضلون الناس لا. ياكلون اكمال الناس بالبطر ويصدون عن سبيل الله وامتلأت الارض بالطلان واصبحت تمر لا تمر عليها الا على صنم كما قال الشاعر قد هما في صنم وضاع التوحيد الذي جاء به الانبياء جميعا اول كلمه للانبياء والرسل جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله, من إله غير يبقى وما ارسلنا ايه عامه ليس التفسير جامع نعم في سوره الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليت انه لا اله الا انا فاعبدوه ولهذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض اطلالا والمسجد, والمسجد الحرام تعبد فيه الاصنام البيت الذي وضع للتوحيد في الأرض نعم. والذي وضع اول بيت وضع للناس الذي يبك والذي جاء فيه ابراهيم بالتوحيد المطلق وكسر الاصنام وجودت فيه الاصنام من دون الله سبحانه وتعالى واقيمت الحياه البشريه كلها على نقيض الوحي الالهي والدين والتوحيد نعم لذلك كان اول ايات نزلت بعد فتره الوحي الطويلة 600 سته قرون متواصله لان النبي عليه السلام اوحي اليه في بداية القرن السادس سنه 610 تقريبا نعم 610 ميلاديه فاوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ايات ياتي بها جبريل بعد فتره الوحي م. اقرا بسم ربك الذي خلق الله وهذه اول صفه لله تتقرر فكان الانسان الان الذي يقول انا انا حر انا انا اعطي لنفسي حريه التشريع ووضع الاحكام هو ينسى هذه القضية من الذي خلقنا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون لا. لا. ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون قضيه خطيره جدا لا. اول صفه للله يجب ان تقرر وينبغي ان يتحاكم اليها الناس وان يفهموها انهم مخلوقون وان فوقهم خالقا سبحانه وتعالى هو الذي انشا من العدم وهو الذي خلق والذي برا وزرع وجعل كل هذه الحياه بس بس الحياه في الاحياء ولهذا ولهذا كان الإيمان بالله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من الخطاب للانسان بالذات فنبه الانسان على انه خلق من مضغه من اللحم او الدم ممكن كانت تذوب وتضيع لولا ان الله عز وجل تعهده في الارحام وخلقه اتم اذا لهذا الرب الحق المطلق في ان يشرع للناس ولهذا الرب جل شانه الحق المطلق في ان يعلم الناس الطريق السوي وان ينهوا عن الطريق الردي هو خالقه اه هو خالقه مالكهم لا. ليس خالق فقط خلق وملك نعم والذي خلق وملك من حقه ان يتحكم في خلقه لذلك حتى المثل اللي عندي يقول من حكم في ماله ما ظلم فما ظلم نعم او في في ماله لا في ماله او في ماله فما باله ده اذا كان الانسان يتحكم في في فيما يملكه وهي ملكيه جزئيه لا بتملك الله فما بالك بالخالق الاعظم الذي له الملك الاعظم والذي له الخلق وال والاحياء والاماته والتصرف المطلق في الكون اذا على الناس ان تفهم معنى الايمان بالله لا ان نفهم صفات الله اولا نعم. صفات الله ليست تلك الصفات الجدليه اللي يدخل فيها بعض اخواننا للاسف الشديد في اليد والعين وهذه وال... هذه اشياء ملحقه بالمحكمات لا. انما اولا نقول للناس امنوا برب واحد لا شرك له هو الخالق الرازق المصور المالك المدبر الذي يدبر الامر من السماء والارض الذي اليه المرجع والمآب الذي يحيي ويميت الذي يأمر وينهى الذي كان فينتهي يسوب الناس للإسلام تقول السيده عائشه في حديث البخاري كان اول ما نزل من القرآن سور من المفصل نعم فيها المفصل هو من سوره قاف إلى اخر القرآن نعم فتقول كان اول ما نزل من القرآن سور من المفصل نعم فيها ذكر الجنه والنار نعم يعني إن هي بعد الايمان بالله نعم اذا في الايمان بالله ثم الجنه والنار ففيها بيت الجنه والنار فلما ساب الناس الى الإسلام رجع الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام الله ولو نزل أول شيء نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لن ندع الزنا ابدا ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الخمر انما الإيمان اولا لا. فلما رب القرآن رب ربنا الناس واله والنبي صلى الله عليه وسلم رب اصحابها على أن يؤمنوا وانهم راجعون إلى الله محاسبهم وأنه يعلم السر واخفى من السر وانه يعلم السر والنجوى وان لديه رسل تكتب وتسجل لما نزلت الايه فهل انتم منتهون عن الخمر قالوا انتهينا يا رب فورا نعم لا فيشوف حاجه لان القضيه مجهزه والقلوب مجهزه والإيمان مستضيء ينير القلوب والله تعالى اعلم ونحن كذلك انتهينا من هذه الحلقه المباركه باسمكم جميعا نشكر فضيله الاستاذ الدكتور عبد فتح الله سعيد على هذا اللقاء الطيب والمتميز في موضوع العقائد وبالتحديد تحدث اليوم فضيلته عن الإيمان بالله عز وجل سيظل الكلام باذن الله عز وجلنا موصولا حول مواقف قرانيه حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <تصفيق>